بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم, ربكم إن ايها الناس شيء عظيم ان زلزله شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا يوم ترونها تذهل كل وَوطَر سَسُكَر ومهُ بِسُكَر ولَ إ ذابَ الله شَديد وَوتَّ الله شَديد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 كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ, فإنا خلقناكم مِنْ تُرَابٍ ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم فإنا طلقناكم من تراب ثم من لقفة ثم من علقة خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ غَيْرَ مُخَلَّقَتَيْنِ لِّيُذَكِّرَكُم ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ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 يَأْتِي مِنْ شَيْءٍ وَتَرَى الْأَرْضَ آمِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ وترى الأرض